وكل ضلالة في النار أما بعد فإن شيف الإسلام رحمه الله تعالى لما فرغ من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر شرعت في بيانه موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا من أسس عقيدة أهل السنة ومن أصول الاعتقاد عندهم سلامة القلوب والألسنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدالة الصحابة عند أهل السلة من مسائل العقيدة القطعية أو مما هو معلوم من الدين بالضرورق وعدالة الأصحاب رضي الله عنهم عند أهل السلة من مسائل العقيدة القطعية أو مما هو معلوم من الدين بالضرورق قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بشوء فاتتهمه على الإسلام إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بشوء فاتتهمه على الإسلام وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الذين يشبون الصحابة أقوام أرادوا القذف في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين فالذين يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يقدحون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو زرع رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص تقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أي وأدى إلينا السنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما يريد الزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أي بالزنادقة أولا والذين يجرحون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقصون أقدارهم هم زنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا لأنهم هم الذين أدوا الكتاب والسنة ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادق وقال أبو نعيم رحمه الله تعالى فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزل لهم ويحفظ ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه ولا يبسط لسانه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم ومن سوء طويته في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه فعدالة الأصحاب رضي الله عنهم عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة من أصول أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسس العقيدة عند أهل السنة والجماعة سلامة القلوب والألسنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأفعالهم يعني لم يقل سلامتهم وألسنتهم وأفعالهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة رضي الله عنهم حتى لو فرض أن أحدا نبش قبور الأصحاب وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان ولذلك اقتصر عليه شيخ الإسلام رحمه الله فقال سلامة قلوبهم وألسنتهم لم يقل وأفعالهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة القلب من البغض والغل والحق والكراهية وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم رضي الله عنه سلامة القلوب والألسن فقلوب أهل السنة سالمة من ذلك مملوئة بضده بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يليق به فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى فهذا بالنسبة للقلوب وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك بما ياتي به أهل البدع فإذا سلمت من هذا ملئت بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك لأن الإنسان إذا خلى من البغضاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرف قدرهم فإنه يمتلئ قلبه بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينطلق لسانه للثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك رضي الله عنهم أجمع وهذا كما هو معلوم لأنهم خير القرون في جميع الأمم كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته خير الناس قرني ثم الذين علونهم ثم الذين آلونهم وهم خير القرون في جميع الأمم كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه صلى الله عليه وسلم فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلوب الأنبياء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم مزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأيضا لأنهم يعني الصحابة الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فمنهم تلقت الأمة الشريعة والشريعة التي تلقتها الأمة من الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم تلقواها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم الوسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته منهم تلقت عنه صلى الله عليه وسلم الشريعة وأيضا لما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة لأنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والمصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنشروا الفضائل في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر بل لا يعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنشهد نحن أن ذلك كان إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما كان من تاريخ الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم وكيف أنهم بدلوا كل ما يملكون من الدنيا وجادوا بأنفسهم لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عنه فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نحبهم وتمتلئ قلوبنا بمحبتهم ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون ونبرأ من طريقين ضالين طريق الروافض الذين سبون الصحابة ويغلون في آل البيت ومن طريق المواصد الذين يغضون آل البيت نرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق لهم حق الصحبة وحق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه كما ترى من أصول الاعتقاد عند أهل السنة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى سبق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك وسمي صحابيا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد التزم اتباعه وهذا من فصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون الشخص صحابيا له ولا صاحب له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عنه ومن غزا معه ومن لم يغز معه ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى مثلا فهو صحابي عيض ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم مرة أخرى. فهذا تعريف الصحابي وما ترتب على التعريف فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ومات على الإسلام. نسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين. موقف أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم وهذا والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مقامهم أعلى مقام في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي واسلك طريق القوم أين تيمموا خذ يمنة ما الدربوا ذات شماله فالله ما لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمااله في الحشر خير مآله القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال التاركين لكل فعل سيء وسواهم بالضبط في ذا الحال أهواؤهم تبع لدين نبيهم والعاملين بأحسن الأعمال ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذا كما شاب الهدى بضلال فهم الأدله للحيار من يقل بهداهم لم يخشى من اضلال وهم النجوم هدايه واضاءه وعلو منزله وبعد منال يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال حلما وعلماً مع التقاً وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهما للواد للهطال وإذا بدا على مرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلال ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم بحبهم ذو آماله وبراءة والحشر فيه صفاتهم وبهلأة وبصوره الأنفال رضي الله عنه وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمنعه وأنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحه رضي الله عنهم أجمعين فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقربون إلى الله رب العالمين بحبهم وبالثناء عليهم ويعدون ذلك من أكبر القربات عند ربهم جل وعلا استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لموقف أهل السنة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم يقولون ربنا غفلنا ولإخواننا هي أقوى الدين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا أي غش وضغض وحسد للذين آمنوا لأهل ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أولية قال الإمام الشوكاني رحمه الله فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية جاء الله تبارك وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والصحابة يدخلون في الذين آمنوا دخولا أوليا ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيه سلامة الألسنة ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا سلامة القلوب فكان الشيخ رحمه الله تعالى يستدل لقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلامة الألسنة الدليل عليها قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وسلامة القلوب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الفقراء المهاجرين على رأس هؤلاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهم يدخلون في هذا دخولا أوليا في قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي جنة ورضا إخلاص النية وفي قوله وينصرون الله ورسوله تحقيق العمل وقوله أولئك هم الصادقون أي لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة ولكن عن صدق نية وإخلاص طوي ثم قال ربنا تبارك وتعالى في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فوصفهم الله بأوصاف ثلاثة يحبون من هاجر إليهم هذا وصف ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا هذا ثاني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا هو الوصف الثالث ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال تعالى بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وهم تابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة فقد أثنوا عليهم بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان وسألوا الله ألا لا يجعل في قلوبهم غلا لهم فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولما سئلك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت ألا تعجبون هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموته تعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم يعني فسخر هؤلاء وهؤلاء من أهل الزيغ والضلال يسبونهم فيؤتيهم الله تبارك وتعالى الأجور ولم يصنعوا شيء ألا تعجبون قوم إن قطعت أعمالهم بموتهم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم وعند مسلم رحمه الله عنها رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم أمر الله رب العالمين بالاستغفار للأصحاب رضي الله عنهم ولكن وقع هؤلاء الضلال في هوة سحيطة فسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولم يقل للذين سبقونا بالإيمان ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا إنك رؤوف رحيم ولرعفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم ليس له من مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله رب العالمين به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فإذا سب الأصحاب رضي الله عنهم لم يدخل في الآية والآية كما هو معلوم تقرر للفقراء المهادرين الذين أخرجوا من ديارهم فهذا صنف ثم بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فهذا صنف ثم والذين داءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا فهذا صنف ثالث فإذا لم يستغفروا لهم لا يدخلون في حيز من يعطى من مال الفيء أن الله قال في أول الآيات للفقراء المهاجرين فمال الفيء لهذه الأصناف فإذا جاء هؤلاء فلم يأتوا بالصفة التي حددها الله رب العالمين وهي أنهم يستغفرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يسبونهم فهؤلاء لا يعطون من مال الفيء وهذا استنبطه الإمام مالك رحمه الله بفهمه الدقيق فقال إن الذي يشب الصحابة رضي الله عنهم ليس له من مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوله ربنا في لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قوله طاعة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم معطوف على قوله سلامة أي من أصول أهل السنة والجماعة طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه بدأ هذا الفصل بقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى مستدلا على ما ذهب إليه قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فهذه من أصول أهل السنة والجماعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي يعني أهل السنة يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ويكفون عن شتمهم وتنقيصهم حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الأصحاب بقوله لا تسبوا أصحابه فوالذي نفسه بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السب هو القدح والعيد فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة السبو القطح والعين فإن كان في غيبة الإنسان يعني في غيابه إن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة وقوله أصحابهم الذين صحبوه رضي الله عنه وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف صحبة قديمة قبل الفتح، وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب خالد بن الوليد رضي الله عنه هنا حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة في بني جذيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقالب لا تسب أصحابي، وذكر الحديث والعبرة كما يقول الشيخ الشارح بعموم اللغة. يريد أن يقول إن سبب الورود يعني سبب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بعث خالدا إلى بني جديمة من بني عامر بن لؤي فقتل منهم من لم يجوز قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وأرسل مع علي رضي الله عنه فوداء القتلى وعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى الإناء الذي يلغ فيه الكلب ولما رجع خالد من بني جذيمة أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعن خالد وعن الصحابة أجمعين فسب خالد عبد الرحمن بن عوف فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد رضي الله عنه لا تشبوا أصحاب دع أصحابي فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف وهذا فيه من الدلالة ما لأن هذا إنما قيل لصحابي أخبر النبي صلى الله عليه على آله وسلم أنه سيف من سيوف الله فما ذكر ذلك في مؤتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقد أرواية سيف من سيوف الله ففتح الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لقب خالدا رضي الله تبارك وتعالى عنه وله المشاهد المحمودة وله الجهاد الحسن في سبيل الله تبارك وتعالى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب العظيم فهو سيف من سيوف الله تبارك وتعالى ولكنه متأخر في إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد الفتح الفتح المقصود كما سيأتي هو صلح الحديبية وليس هو بفتح مكة. على أقوى وأرجح الأقوال عند المفسرين فهذا هو الرأي المختار عند العلماء رحمهم الله وهو أن الفتح المذكور هو فتح الذي الفتح الذي ذكره الله رب العالمين منصرف الصحابة رضي الله عنهم مع النبي من الحديبي إن فتحنا لك فتحا مبينا فخالد رضي الله عنه أسلم بعد هذا الفتح عبد الرحمن ابن عوف قديم الإسلام قديم الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو من العشرات المبشرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من خالد وهو من هو وثابت له صحبة عظيمة لم يرضى منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب عبد الرحمن وعبد الرحمن أقدم منه صحبة وهجر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لخالد فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب والصحبة مقام متفرد ورتبة متميزة فكيف إذا لم يكن المرء لا صحابيا ولا تابعيا ولا من تابعي التابعين ولا من تبع الأتباع ولا هو من جيل أهل الفقه والعلم بل يكون متأخرا ثم يسب أصحاب رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لخالد بن الوليد لسيف من سيوف الله تبارك وتعالى فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيف عبد الرحمن ابن عوف وأمثاله أفضل من خالد ابن الوليد رضي الله عنه من حيث صرفهم إلى الإسلام العظيم لهذا قال لا تسبوا أصحابي يخاطب خالد ابن الوليد وأمثاله والعبرة كما قال الشيخ بعموم اللطف ولكن عندما يتوجه هذا لمثل خالد فله دلالة متميزة متفرد إذا كان هذا بالنسبة لخالد ابن الوليد وأمثاله فما بالك بالنسبت لمن بعدهم؟ يقول فوالذي نبسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب هذه الجملة جواب القسم فوالذي نبسي بيده أين جواب هذا القسم؟ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب الحديث فهذا جواب القصر لو أن أحدكم هذا شرط أين جوابه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب يكون ماذا ما بلغ مد أحدهم ولا مصير فميز هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فهو الذي نفسه بيده هذا قسم أين جوابه؟ جوابه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا الحبيب يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا هذا شر أين جوابه؟ أين جزاؤه؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما بلغ مد أحدهم ولا نصف فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البارد بدون قسم هو الصادق بدون قسم صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصف أحد جبل عظيم معروف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المد ربع الصاع النصيف نصفه ونصيفه كلمة نصيف لغة في النصف النصف والنصيف لغتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الرجل من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب قد توجه بدءا لبعض الأصحاب لخالد وأنثاله ممن تأخر إسلامهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السابقين الأولين من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لو أنفق الواحد منهم ربع الصاع أو نصفه من الطعام لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام أما الذهب فيوزن لا يقدر بملء الكفين ولا بنصف ذلك وإنما الذي يقدر بذلك هو الطعام وقال بعضهم من الذهب بقرينة السياق لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنفق مثل أحد ذهبا فالنبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم على الحالين لو كان من الطعام أو كان من الذهب فليكن من الذهب ما نسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء الصحابي من الصحابة المتقدمين لو أنفق مدا من ذهب أو من طعام وجاء من تأخر بعد ذلك فأنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مبلغ لكان السابق من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابقا له مع هذا الانفاق الذي يبدو يسير رضي الله تبارك وتعالى عنه فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا بل من الصحابة المتأخرين على حسب سبب الورود لأن الحديث إنما توجه به النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وأمثاله لو أنفق الإنسان منا بل من الصحابة المتأخرين مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا والإنفاق واحد والمنفق واحد والمنفق عليه واحد وكلهم بشر لكن لا يستوي البشر بعضهم مع بعض فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم فإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كان أفضل من غيرهم فيما ينفقون نسأل الله رب العالمين أن يرضى عن الصحابة أجمعين هذا النهر لا تصب أصحابي يقتضي التحريم. فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص فإن سبهم على العموم كان كافرا من سب الصحابة على العموم كان كافرا ولذلك مر أن عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة فمن سب الصحابة رضي الله عنهم على العموم فإنه يكون كافرا بل لا شك في كفر من شك في كفر يقول الشيخ الشارح رحمه الله لا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص فهاتان حالتان فإن سبهم على العموم كان كافرا بل لا شك في كفر من شك في كفر أما إن سبهم على سبيل الخصوص فينظر في الباعث لذلك فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية ولكل واحد من ذلك حكم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقبلون يعني أهل السنة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم أي من فضائل ومراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضائل جمع فضيلة وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد منقبة له المراتب الدرجات لأن الصحابة درجات ومراتب كما سيذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك فمثلا يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد أو غير ذلك من الفضائل التي قد أوردتها كتب السنة وعقدت لها الكتب والأبواب في مصنفات السابقين من أهل الحديث والعلم كالبخاري ومسلم وغيرهما ويقبلون أن يقبل أهل السنة مثلا ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ ناصر أو حسنه كما حسنه الترمذي أيضا فهذه فضيلة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما أبطيت لأهلك قال أبطيت لهم الله ورسوله ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر من رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته في الغار ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك ما جاء في عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله عنهم وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل أهل السنة يقبلون هذا كله ولا يردون منه شيء وكذلك المراتب فيقبلون ما جاء في مراتبهم فالخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة وأعلاهم مرتبة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديدية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ودليل ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كان صلح الحديبية وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى فقال في شرحه مبينا ما كان كان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فإذا قال قائل كيف نعرف ذلك فالجواب أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامه كأن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة بابن حجر أو لاستيعاب في معرفة الأصحاب بابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم ويعرف أن هذا أسلم من قبل هذا أو أن هذا أسلم بعدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص على أن الفتح المذكور الذي يعد فارقا بين من أسلم أسلم قبله وقاتل ومن أسلم بعده وقاتل نص على أنه صلح الحديبية فقال رحمه الله تعالى وهو صلح الحديبية والحديبية بئر قرب مكة وقعت عنده البيعة تحت شجرة كانت هناك حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه أي الصحابة على الموت تحت الشجرة الحديبية بئر قرب مكة وقعت عنده البين وتم الصلح في ذلك المكان قال شيخ الشارح معلقا على اختيار شيخ الإسلام هذا أحد القولين في الآية وهو الصحيح ودليله قصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف وقول البراء بن عازب تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتحة بيعة الرضوان يوم الحديبية هذا أفرده البخاري رحمه الله في صحيح وقيل هكذا بالتمريض وكأنه يذهب إلى تضعيف هذا القول كأنه قال قبل وهو الصحيح في القول الأو قال وقيل المراد فتح ما وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم والصحيح أنه صلح الحديبية فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح حديدية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار والمهاجرون هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فلا هجرة بعد الفتح والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة والأنصار أتوا بالنصرة فقط المهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرضهم فيها غرباء كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأنصار أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ما دليل تقديم المهاجرين على الأنصار الدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله تبارك وتعالى عن السابقين من غير اشتراط، من غير اشتراط احسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمعنى طائفة؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه الطائفة، والذين اتبعوهم بإحسان ما لهؤلاء؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي الله تبارك وتعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشكراط إحسان ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان ولم يقل والذين اتبعوهم ويسكت النص والسياق وحين إذن يكون الأمر مطلقا في مطلق الاتباع وإن مشترط الإحسان في الاتبع والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فقدم المهاجرين كما ترى على الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكذلك قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فقدم المهاجرين على الأنصار وقال تعالى في شأن الفئ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار والذين تبوأوا الدار يعني توطنوا مدينة النبي المختار تبوأوا الدار يعني اتخذوها مبوأة يعني مثابة وموطنا فتوطنوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في قول الله تبارك وتعالى تبوأ الدار والإيمان يعني وتبوء الإيمان يعني أخلصوا الإيمان لله رب العالمين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله فهذا دليل على تقديم المهاجرين على الأنصار قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بأن الله قال لأهل ماذا وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة اعملوا ما شئتم فقد غفرت له هذه المراتب تجدها عند أهل الجرح والتعديل ويذكرها المحدثون في كتبهم هي عشر مراتب للأصحاب رضوان الله عليه مرتبة الصحبة فيها عشر درجات فليس الصحابة كلهم طبقة واحدة وإنما على طبقات تبلغ عشر طبقات في مرتبة واحدة وهي مرتبة الصحبة وكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم نسأل الله رب العالمين أن يرضى عنهم أجمعين وأن يجمعنا معهم مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعليه آله وسلم